ويحدثنا في ا ل أ س ط و ا ن ة الحادي ة عشر عن ب د ا ي ة غ ز و ة ا ل أ ح ز ا ب و ق ص ة خ ي ا ن ة بني ق ر ي ض ة و ه ز ي م ة ا ل أ ح ز ا ب فمع ا ل م ا د ة أ ب و سفيان لما فشل ب إ ظ ه ا ر عزته وصار العرب يتكلمون على قريش جرحت قريش في شرفها في عزتها فتريد أ ن تفعل شيء بن النضير أ ج ل و ا من ا ل م د ي ن ة ف أ ي ض ا طعنوا في عزتهم غطفان جاءها النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى أ ر ا ض ي ه ا وفروا من أ م ا م ه فطعنوا في عزتهم بني سليم ا ل آ خ ر ي ن كلهم هؤلاء ا ل آ ن كلهم مطعونين من المسلمين فكان الجو كله متوتر ضد ا ل إ س ل ا م فهنا تحرك م ج م و ع ة من اليهود هم ص ا د ه ب ن النضير حي بن أ خ ط ب وسلام بن مشكم وابن أ ب ي ح ق ي ق هؤلاء الثلاثه جمعوا م ج م و ع ة من اليهود وعملوا وفد و ب د أ و ا يزورون هذه القبائل ليحرضوها أ ن ن ا دعونا كلنا نجتمع في حزب واحد ونهجم كلنا على ا ل م د ي ن ة الذي حزب ا ل أ ح ز ا ب الذي حرك ا ل أ ح ز ا ب هم اليهود اليهود هم الذين حركوا ا ل أ ح ز ا ب جاءوا من ا ل م د ي ن ة إ ل ى خيبر بجلاء إ من النبي صلى الله عليه وسلم أ ج ل ا قبلهم قبل بني النضير أ ج ل ا بني قينقاع في ق ص ة ذكرناها سابقا و ا ل آ ن أ ج ل ا بني النضير فاليهود شعروا بهذا الخطر الشديد ف ب د أ ت مؤامرات اليهود كما هي عادتهم عداوه م ل ل إ س ل ا م شديد ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لتجدن اشد الناس ع د ا و ة للذين آ م ن و ا اليهود والذين أ ش ر ك و ا فعداوتهم د ا ئ م ة عداوتهم خ ا ل د ة الذي بيننا وبينهم عداء دائم ثابت في كتاب الله عز وجل ليس عداء مؤقتا فعندها لما انتقل بن المدير من ا ل م د ي ن ة إ ل ى خيبر سادوا خيبر وصاروا أ س ي ا د خيبر و ر أ و ا أ ن ه م لا بد أ ن يقضوا على هذا الخطر في ا ل م د ي ن ة فتحرك وفد من يهود ب ق ي ا د ة سلام ا بن أبي حقيق وحيي ابي ن ابن أخطب أ ب سلام ابن أبي حقيق وحي بن أ خ ط ب و ك ن ا ن ة ا بن الربيع وغيرهم من س ا د ة يهود ب د أ و ا يتحركون في ج و ل ة في أ ن ح ا ء ا ل م د ي ن ة لتجميع الجموع ضد المسلمين وصلوا إ ل ى م ك ة والتقوا مع س ا د ة م ك ة وذكروا لهم ما هم ب ص د د ه من تجميع الجموع فوافقهم أ ب و سفيان ومن معه وبداوا بداوا بنفسه يقود ه ا ل ل ت ح ر ك ثم إ ن ه م س أ ل و ه م قالوا أ ن ت م أ ه ل الكتاب وتعلمون العلوم هذه ا ل ش ر ع ي ة ف أ خ ب ر و ن ا اديننا خير أ م دين محمد فهنا اليهود لعنهم الله قالوا بل دينكم خير من دين محمد يقرون الشرك و ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م ويعتبرونها خير من ا ل إ س ل ا م فهكذا عداوتهم في ا ل آ ي ا ت الله سبحانه وتعالى يشير إ ل ا أ ن ه م قالوا أ ن ديننا دينهم خير من دين النبي صلى الله عليه وسلم ففيه فيه يعني إ ش ا ر ة و ا ض ح ة إ ل ى ش د ة العداء الذي عند اليهود أ ن ه م يفضلون الشرك على ا ل إ س ل ا م عندهم الشرك و ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م أ ف ض ل من هذا الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثم تحركوا إ ل ى غطفان فوافقتهم غطفان ثم تحركوا الى بني سليم فوافقتهم بني سليم و كذلك بني ف ز ا ر ة و الاحابيش و تجمع من الجموع شيء غير طبيعي ل أ و ل م ر ة يتجمع مثل هذا الجمع في ا ل ج ز ي ر ة ع ش ر ة آ ل ا ف مقاتل ع ش ر ة آ ل ا ف مقاتل يتجمعون يحذبهم اليهود النبي صلى الله عليه وسلم بفطنته وذكائه ما كان غافلا عن هذا التحرك كان عنده العيون و ت أ ت ي ه ا ل أ خ ب ا ر من أ ن ح ا ء ا ل ج ز ي ر ة فجاءته ا ل أ خ ب ا ر بتحرك ه ؤ ل الاحزاب ء ا أ ح ز ب الأخبار ب جاءته ت ر ك ا ل أ ح فعندها بدا أ يستعد ل ه ذ القتال بدأ يستعد لهذا القتال وعرف أ ن ا ل أ ح ز ا ب يقصدون المدينه ة س ي ا المدينة ج م و ن فعندها ب د أ يشاور أ ص ح ا ب ه ما الحل ما ماذا نفعل فجاءه جاءه سلمان الفارسي رضي الله عنه و قال يا رسول الله قد كان عندنا يقصد في الفرس ح ي ل ة نستعملها إ ذ ا حزبتنا الجموع لما يكون أ ع د ا د ك ب ي ر ة تهجم علينا نستعمل ح ي ل ة فقال ما هي قال نحفر الخندق نحفر الخندق فعندها النبي صلى الله عليه وسلم س أ ل ه ما الخندق هذه ح ي ل ة لا يعرفونها العرب ما الخندق فشرح له ما الخندق ف ب د أ حفر الخندق نرى ا ل خ ر ي ط ة الاولى ر ي ط ة ل تبين حال وضع ا ل م د ي ن ة حتى نعرف اولا ى ل مواقع اليهود وحتى نعرف ايضا لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم موقع الخندق كما نرى في ا ل خ ر ي ط ة ا ل م د ي ن ة ع ج ي ب ة تقع بين ثلاث حرات ثلاث حرات حره الواقم و حره الوبره و ا ل ح ر ة التي في الجنوب ا ل ح ر ة ع ب ا ر ة عن م ن ط ق ة و ا س ع ة ك ب ي ر ة كلها أ ح ج ا ر م د ب ب ة أ ح ج ا ر سوداء م د ب ب ة و تسمى ا ل ح ر ة الحرات يصعب أ ن يقعها ط ا ل إ ن س ا ن ل أ ن من ا ل أ ح ج ا ر التي فيها يصعب المشي فيها و ل أ ن ه ا و ا س ع ة جدا يستطيع الماشي أ ن يعبرها ب ص ع و ب ة لكن الجيوش لا تستطيع أ ن تعبرها فيها م ش ق ة ش د ي د ة جدا ف م ح م ي ة من ثلاث جهات بالحرات والمساحات التي بين الحرات هذه في الجنوب م م ل و ء ة بالبساتين وفي الجنوب الغربي جبل عير ف ا ل م د ي ن ة م ح ص ن ة بشكل طبيعي من ثلاث أ م ا ك ن من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب م ح ص ن ة مواقع اليهود ديار بني قينقاع هي أ ق ر ب الديار إ ل ى ا ل م د ي ن ة وقد أ ج ل و ا منها ليس فيها يهود وديار بني النضير في الحره ا ل ج ن و ب ي ة وقد أ ج ل و ا منها أ ي ض ا وبقى بقت ديار بني ق ر ي ض ة في الجنوب الشرقي ما بين الحرتين ا ل ش ر ق ي ة و ا ل ج ن و ب ي ة فالمنفذ الوحيد الذي بقى هو من خلال ديار بني ق ر ي ض ة بين ا ل ح ر ة ا ل ش ر ق ي ة و ا ل ح ر ة ا ل ج ن و ب ي ة يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن ينفذ من هذا المكان والشمال أ ي ض ا مفتوح إ ذ ن عندنا مكانين ممكن الجيوش تهاجم فيها ديار المسلمين إ م ا من الجنوب الشرقي من خلال ديار بني ق ر ي ض ة ما بين ا ل ح ر ة ا ل ش ر ق ي ة و ا ل ح ر ة ا ل ج ن و ب ي ة أ و ي أ ت ي الهجوم من الشمال فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أ ر ا د يحفر الخندق أ و ل ا عنده عهد مع بني ق ر ي ض ة فاستدعى بني ق ر ي ض ة و أ ك د عليهم العهد ف أ ع ط و ه العهود والمواثيق أ ن ه م معه و أ ن ه م سيتولون ح م ا ي ة هذه ا ل م ن ط ق ة ا ل ج ن و ب ي ة ا ل ش ر ق ي ة ف ا ل آ ن غطيت ا ل م د ي ن ة من جميع جوانبها ما عدا الشمال في الشمال جبل ر و ح د وقرب ا ل م د ي ن ة جبل سلع قرب المباني نرى ا ل خ ر ي ط ة ا ل ث ا ن ي ة رسمت في ا ل خ ر ي ط ة ا ل ث ا ن ي ة نرى كيف أ ن النبي صلى الله عليه وسلم اختار موقع الخندق موقع الخندق هكذا حفر الخندق الذي نراه بالخط ا ل أ ح م ر الخندق غطى لنا الشمال و ل أ ن ح ر ة ا ل و ب ر ة فيها بعض المنافذ التي يمكن أ ن ينفر منها ف غ ط ى أ ي ض ا جزء من الغرب لكن التركيز الخندق الرئيسي هو خندق الشمال وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعسكره ما بين الخندق وجبل سلع شمال ا ل م د ي ن ة الخندق ما بين ا ل م د ي ن ة وجبل أ ح د وجبل سلع صار داخل ا ل م د ي ن ة والنبي صلى الله عليه وسلم خيم جعل الخندق إ ل ى شماله وجبل سلع في ظهره ف ح م ا ي ة متكامله ما في منفذ ا ل آ ن ل أ ي جيش يدخل على ا ل م د ي ن ة ب د أ حفر الخندق الخندق طبعا طويل م س ا ف ة ط و ي ل ة ليست ب س ي ط ة فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم المسلمين قسم المسلمين كل ع ش ر ة جعل عليهم رئيس واعطاهم أ ر ب ع ي ن ذراع يحفرونها تقسيم دقيق كل م ج م و ع ة لهم م س ا ف ة م ح د د ة مطلوب منهم ان ي ح ب ر و ا اربعين ذراع هذا ب ا ل ن س ب ة لطول الخندق اما بالعمق عمق الخندق فجعله عميقا بحيث الذي ينزل داخله يصعب عليه ان يخرج منه وجعل عرض الخندق جعل العرض بحيث ما يستطيع الخيل ان يعبره الا الخيل الاصيل السريع لكن الخيول ا ل ع ا د ي ة لا تستطيع ان تعبره فهذا ب ا ل ن س ب ة لعرضه وعمقه أ م ا طوله فيمتد على شمال ا ل م د ي ن ة كله ا فهكذا ب د أ حفر الخندق استعدادا لقدوم ا ل أ ح ز ا ب ب د أ ا ل ص ح ا ب ة يحفرون والحفر طبعا ع م ل ي ة ش ا ق ة فكانوا يسلون أنفسهم ب انفسهم ل ش ي يسلون د كانوا ن أ بالنشيد في البخاري أ و ل نشيد ب د أ في الخندق كانت له ق ص ة ل ط ي ف ة ذلك أ ن ه جاء رجل أ س ل م فجاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ف س أ ل ه النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك قال اسمي جعيل أ و جعل الجعل هو الحشره ه ذ ي تمشي في ا ل أ ر ض فاسم قبيح فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الاسم فقال أ ن ت منذ اليوم ع م ر دع عنك هذا الاسم سم ي نفسك ع م ر فقال أ ن ا ع م ر فجعلها المسلمون نشيدا سماه بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهرا وصارت نشيد ف ق ا ن و ا يغنون على ه الرجال ا ل ل ي أ س ل م وينشدون يسلون أ ن ف س ه م بهذا النشيد واخذ ينشدون أ ي ض ا بالنشيد الذي أ ن ش د و ه في حفر أ و في بناء المسجد النبوي ومسجد القباء اللهم لا عيش إ ل ا عيش ا ل آ خ ر ة فاغفر ل ل أ ن ص ا ر و ا ل م ه ا ج ر ة وارتجز لهم عبد الله بن أ ب ي ر و ا ح ة أ ي ض ا ا ل أ ب ي ا ت ا ل ش ه ي ر ة ولله ا لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا س ك ي ن ة علينا وثبت ا ل أ ق د ا م إ ل ا قينا إ ل ى آ خ ر الابيات فكانوا ينشدون بهذا النشيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم ويمد بها صوته ب د أ الحفر واستمر وكان ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم مجتهدين في الحفر المنافقون طبعا ل أ ن ه م يظهرون ا ل إ س ل ا م يشاركون في الحفر لكنهم كانوا يتسللون كلما غفل أ ح د عنهم ينسل الواحد يذهب ما يعمل ما يشتغل ويختفون هكذا يقعدون في الساعات في بيوتهم ما يعملون و بعضهم امتنعوا عن العمل امتنعوا عن العمل و صار بعضهم يعتذر فيقول فيقول يا رسول الله إ ن بيوتنا ع و ر ة نخاف ي أ ت ي ن ا الهجوم من الجنوب ولا شيء فنريد أ ن نبقى في بيوتنا ف ا ل ر ص ا ل س ه عليه م كان ي أ ذ ن لهؤلاء ل أ ن ليس فيهم خير و استمروا يحفروا و استمر الحفر ف ت ر ة ط و ي ل ة و كانت تستعصي عليهم أ ح ج ا ر أ ح ي ا ن ا استعصى عليهم حجر ص خ ر ة ك ب ي ر ة استعصت عليهم فجاء النبي صلى الله عليه و سلم ف أ خ ذ ماء فصبه على هذا الحجر ثم إ ن النبي صلى الله عليه و سلم ضرب الحجر فتفتت ك أ ن ه ا ل ر م ل مع أ ن ه م ما كانوا يستطيعون أ ن ي ح ف ر و ه ف ب د أ ت تظهر المعجزات طبعا المعجزات ك ث ي ر ة كانت في وقت الخندق لسبب أ ن ه كان وقت فتنه ش د ي د ة وكان وقت ضيق فكان النبي صلى الله عليه وسلم ب إ ظ ه ا ر هذه المعجزات لهم كان سببا في تثبيتهم, كان سببًا في تثبيتهم. وكان الجوع قد اشتد بهم والفقر شديد كان عندهم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل ث ل ا ث ة أ ي ا م لا ي أ ك ل شيئا ما عنده ولا شيء ي أ ك ل ه فكان من ش د ة الجوع يضع حجر على بطنه و يبط بطنه من ش د ة الجوع لما ر أ ى جابر بن عبد الله رضي الله عنه ر أ ى هذا الوضع للنبي صلى الله عليه و سلم كيف أ ن ه في هذه ا ل د ر ج ة من الجوع فذهب إ ل ى ا م ر أ ت ه قال ما عندك شيء ن أ ت ي به إ ل ى النبي صلى الله عليه و سلم قالت والله ما عندنا إ ل ا عناق وعجين شعير عندنا شيء من عجين وعناق د ن ع ن ا العناق هي العنزه ا ل ص غ ي ر ة جدا يسمونها عناق فهذا ك ل اللي عندنا هذه العنزه ما تكفي إ ل ا كم نفر والشعير هذا ما يكفي إ ل ا كم نفر فقال نعم ندعو ع م ن النبي صلى الله عليه وسلم و ث ل ا ث ة و أ ر ب ع ة من أ ص ح ا ب ه ي أ ك ل و ن معنا فذهب جابر الى النبي صلى الله عليه وسلم واسر له في أ ذ ن ه قال يا رسول الله عندي طعام يكفي ث ل ا ث ة أ و أ ر ب ع ة فاختر من تشاء من أ ص ح ا ب ك ي أ ت ي ي أ ك ل معنا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته قال يا قوم جابر يدعوكم إ ل ى و ل ي م ة ثلاثمائه <تصفيق> رجل جابر ا هذا تورى فترك ل ن <تصفيق> يجيب فقط ث ل ا ث ة أ ر ب ع ه قال قتله قالت ق ل الله ا قتلة ورسوله أ ع ل م شوف الى ث ا ل إ ط م ئ ن ا ن ان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف وهو يعلم ماذا يفعل فلما جاء وجدهم يطبخون, القدر يطبخون اللحم ق د ر يطبخون ا ل والعجين يعجنونه فقال لا تحرك القدر حتى أ ن ا أ غ ر ف منه فاجتمع الناس فكان النبي صلى الله عليه وسلم ي أ خ ذ الخبز من التنور ويضع لهم اللحم في الخبز ويعطيهم يأخذ الخبز ويضع فيه اللحم ويعطيهم وظل ي فيه ويعطيهم ض ع اللحم و يطعمهم جميعا منها اللحم ومنها الخبز ولم ينقص فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في هذا ا ل م و ض ن كذلك أ ر س ل ت عمره م ن ت رواحه تمرا لزوجها و أ خ ي ه ا عبد الله بن رواحه كانوا يحفرون في الخندق فلما ج ا ء و ا بالتمر أ ر ا د و ا أ ن يشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابسطوا بساطا فبسطوا البساط ف أ ل ق ى التمر في البساط ونادى الناس تعالوا فكلوا ف ب د أ الناس ي أ خ ذ و ن والتمر يزيد يفيض وهم ي أ خ ذ و ن والتمر يفيض و ي أ ك ل و ن والتمر يفيض حتى شبعوا جميعا يقول من يروي الحديث والتمر يتساقط من البساط ينزل من البساط من كثرته فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في هذا الموضع و اقترب جيش المشركين اكثر واكثر ب د أ ت الاخبار فكانوا يستعجلون في الحفر فاستعصت عليهم ص خ ر ة ك ب ي ر ة كان سلمان و ا ل م ج م و ع ة سلمان ا ل ف ا ر س رضي الله عنه و ا ل م ج م و ع ة التي معه كانوا يحاولون يحفرون ا و و ل ن ي ح في ذلك المكان فوقفت عليهم هذه ا ل ص خ ر ة ضربوها بالحديد ضربوها بالفؤوس فتكسرت فؤوسهم عليها ما استطاعوا يكسروها فعندها جاء الى النبي صلى الله عليه و سلم قال يا رسول الله استعصت علينا صخره طبعا أ ي مكان في الخندق ما, ما ينجز يكون ث غ ر ة ممكن يدخل منها الكفار فلا بد من إ ن ج ا ز كل الخندق فجاء يشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم هذه ا ل ص خ ر ة فجاء معه النبي صلى الله عليه وسلم وتجمع الناس اللي كانوا موجودين حول هذا المكان فالنبي صلى الله عليه وسلم أ خ ذ المعول وضرب ا ل ص خ ر ة ضربه فمن ش د ة ا ل ض ر ب ة لمعت وظهر نور م ل أ عليهم ا ل ح ف ر ة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أ ك ب ر ثم ضرب ا ل ص خ ر ة ض ر ب ة ث ا ن ي ة ف أ ي ض ا ً أ ن ا ر ت فصرخ الله أ ك ب ر ثم ضربها ضربه ث ا ل ث ة فانارت وتكسرت ا ل س خ ر ة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أ ك ب ر فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل ح ف ر ة قالوا يا رسول الله ما هذا النور الذي ر أ ي ن ا قال قال َ و َ ق َ د ْ ر َ ا ي ْ ت ُ م ُ ه ُ ر أ ي ت هذا النور قالوا نعم فقال صلى الله عليه وسلم إ ن ي لما ضربت ا ل أ و ل ى ر أ ي ت بلاد الشام في حكم المسلمين ولما ضربت ا ل ص خ ر ة ا ل ث ا ن ي ة ر أ ي ت م د ا ئ الفرس في أ ي د ي المسلمين ولما ضربت ا الص... ل ض ر ب ة ا ل ث ا ل ث ة ر أ ي ت اليمن في أ ي د ي المسلمين ف و ن ه م الأحزاب وهم وهو في هذا الموقف يبشرهم بفتح فارس والروم ا دولتين ل أكبر بفتح يبشرهم وهو في العالم. معركة في ع ا ل م م ع ر ك ة اليرموك في ا ل س ن ة الرابعه عشره ل ل ه ج ر ة بعد هذا الحادث بتسع سنين فقط ه ز م فيها الروم وفتحت فيها الشام و م ع ر ك ة ا ل ق ا د س ي ومعركة القادسية س ن ة خمسه عشر ه ج ر ي ة بعد هذا الحادث بعشر سنين فتحت فيها بلاد العراق و ب د أ فتح فارس خلال عشر سنين تحقق الوعد من يتوقع ناس محاصرين مضيق عليهم في عشر سنين يفتحون أ ع ظ م دولتين في العالم انظروا ماذا يصنع ا ل إ ي م ا ن عندما يستقر في النفوس المؤمنين طبعا ً اللي كانوا موجودين صدقوا هذا الوعد المنافقين اللي كانوا موجودين بدو يضحكون قالوا والله شيء عجيب أ ح د ن ا لا ي أ م ن أ ن يقضي حاجته يخاف يقضي حاجته وهو يبشرنا بفتح فارس والروم فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إ ل ا غرورا هذا غرور وهو محاصر مغرور يظن أ ن ه سيسيطر على الدنيا كلها هذا ا ن ت ه ى الغرور فرد الله سبحانه وتعالى عليهم ب ا ل آ ي ا ت ا ل ك ر ي م ة كما س ن ق ر أ بعد قليل انتهى حفظ الخندق قبل وصول جيش الكفار وصل جيش الكفار من الشمال طبعا شمال ا ل م د ي ن ة كما نرى جبل احد فاتجه جيش المشركين نحو الشمال الغربي جايين من الشمال الغربي أ ر س ل و ا عيونهم و إ ل ا خندق لا يمكن دخول ا ل م د ي ن ة فخيموا قرب جبل أ ح د عسكروا في الشمال الغربي ع م ل و ا معسكر ضخم ل ع ش ر ة آ ل ا ف إ ن س ا ن وقال أ ب و سفيان لما ذهب بنفسه ينظر إ ل ى الخندق قال هذه ح ي ل ة لا يعرفها العرب إ ي ش ه ى من وين جان ا هذا الخندق لا يمكن عبوره ا ل آ ن فاحتاروا ماذا يفعلون بهذا الخندق ف أ ر س ل يهدد النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال خفت قال ان ا س ت ع ت ان تعبر اوبر ا ل م س أ ل ح ي ل ة الحرب خ د ع ة فتعت فعندها احتارت قريش ماذا تفعل ب د أ و ا يفكرون كيف سيعبرون هذا الخندق طبعا ما في مخرج ا ل آ ن لهم إ ل ا أ ح د أ م ر ي ن إ م ا بني قريرا يتعاونون معهم فيلتف في الجيش ويدخلون من خلال الجنوب الشرقي أ و يكون لهم ط ر ي ق ة يعبر و ا بها هذا الخندق النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الجيش عشرة آ ل ا ف م ع ه الاف ج ي ش ث ل ث ة آ ل ا قريش و ا ل أ ح ز ا ب ع ش ر ة آ ل ا ف فالنبي صلى الله عليه وسلم أ م ر الجميع أ ن يخرجوا ليحموا الشمال ل أ ن ع ش ر ة آ ل ا ف ممكن يشغل المسلمين في ج ه ة ويعبروا الخندق من ج ه ة أ خ ر ى فلا يكون هناك قيمه للخندق فلابد من ح م ا ي ة كل الخندق باستمرار فيحتاج فكان آلاف كبير لحمايته باستمرار ثلاثة عدد معه أ وكان سفيان ف ي بدأ ر كيف يصنع شيء فوجد أن ع لو أسهل ت و معه يراقب ه و د بني ق ي ض ة إ ذ تعاون يهود بني ر ي ض ة المشكلة تنحل ن ل ا ي عليه وسلم كان دائما يرسل من يؤكد على بني قريضة يراقب صلى الله وسلم على على الأمر كان دائما هذا وكان من حفظ تحركات بني ق ر ي ض ة الذين بقوا في ا ل م د ي ن ة جمعهم النساء ب ي صلى الله وآله ل م ل ن س ا و ا ل أ ط ف ا ل جماعهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الله صلى في حصن داخل ا ل م د ي ن ة ج ع ل لهم قلعه حصن داخل ا ل م د ي ن ة وجمعهم فيه خشيه ان ممكن يهجم عليهم أ ي إ ن س ا ن لان الآن الرجال كلهم يحمون الخندق فتحصن المسلمون داخل النساء المسلمات و ا ل أ ط ف ا ل داخل الحصن ما كان معهم من الرجال إ ل ا كبار السن الذين لا يستطيعون أ ن يقاتلوا والذين لا يحسنون القتال فكان من بين الذين معهم حسان ا بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان فوق الستين س ن ة عمره في ذلك الوقت في هذا المكان هنا ذ ا ا ا ل م ك ه ن ابو سفيان وجد ان احسن ط ر ي ق ة لخطاب هؤلاء اليهود بني ق ر ي ض ة ان يكلمهم اليهود الذين معه فارسل لهم حي ي ا بن اخطب سيد بني النضير سيد خيبر الان يهودي مثلهم قال ان استطعت ان تقنعهم أ ن يتعاونوا معنا تنحل مشكلتنا فذهب حيي بن أ خ ط ب ذهب بن أخطب حيي ووصل إ ل ى حصون بني ق ر ي ض ة التف حتى وصل إ ل ى حصون بني قريضه فرفض كعب أ ن يحدثه قال ما أ ح د ث ه فظل يناديه قال ما أ ر ي د منك ش ي ء إ ل ا أ ن تسمع لي, اسمع لي قال لا أ ر ي د أ ن اسمع لك ب د أ يناديه ويناديه كعب خائف من هذا الغدر خائف من نتائجه وكان رجل عاقل فظل حليب بن اخطب مصر اسمع لي حدثني ثم ف ع ل ما تشاء فرفض أ ن يحدثه قال ما أ ح د ث ك أ خ ش ى أ ن يكون مصيرنا كمصيرك فعندها طبعا هؤلاء اليهود عشان ن ت خ يتكلمون ل اليهود هؤلاء ي ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة الفصحى ويلبسون اللباس العربي يعني ليس ليسوا أ ج ا ن ب و إ ن م ا هم من أ ه ل ا ل م د ي ن ة سكنوها مئات السنين فهم يعني لغتهم عربيه ة و ح د ي ث م عربية و إ ن كانوا يعرفون ا ل س ر ي ا ن ي ة أ ي ض ا ف لكن كان الحديث بينهم ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وكانوا ينشدون ا ل أ ش ع ا ر ا ل ع ر ب ي ة ويتعاملون ب ل غ ة العرب تماما فقال والله أ ن ت لا تريد خطابي خشيت أ ن أ أ ك ل من جشيشتك ا ل ج ش ي ش ة هي الطعام القليل يعني أ ن ت ما عندك إ ل ا شويه طعام فخايف تعزمني خايف على ا ل أ ك ل اللي عندك ف أ ن ت بخيل طبعا هذه ا ل ك ل م ة أ ث ر ت ل أ ن كان عندهم بعض هذه المعاني ف أ ث ر ت بكعب ا بن موسعد قال أ د خ ل و ه ح ت لا تعيرني ا ل ع ر ض إ ن ي بخيل ف أ د خ ل و ه فطلب اللقاء ب س ا د ة بني ق ر ي ب ة فاجتمعوا كعب ا بن م س ع د ما يريد لكن تحت هذا الضغط صار هذا ا ل أ م ر فاجتمع معهم حيي بن أ خ ط ب قال جئتكم بالعز جئتكم بالشرف جئتكم ب س ا د ة العرب جئتكم بغطفان جئتكم بقريش ببني سليم ببني ف ز ا ر ة ب د أ يعدهم قبائل العرب كلها اجتمعت ع ش ر ة آ ل ا ف مقاتل ماذا ينفعكم محمد فمازال بهم يردد هذا ا ل أ م ر حتى وافقوا ونقضوا العهد وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مكتوب في ص ح ي ف ة فقاموا إ ل ى هذه الصحيفه التي فيها العهد فمزقوها و ا ل آ ن عزموا على نقض العقود النبي صلى الله عليه وسلم شعر أ ن هناك تحركات غ ر ي ب ة كما ذكرنا عيون النبي صلى الله عليه وسلم مستمرا ف ت ح ة فشعر أ ن هناك تحركات غير ق ب ي ع ي ة في ب ن ي ق ر ي ض ة بداوا يستعدون للقتال ف أ ر س ل لهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من س ا د ة ا ل أ ن ص ا ر سعد بن معاذ وسعد بن ع ب ا د ة قال انظرا لي خبر بني ط ر ي ض ة في شيء تغير و إ ذ ا علمتم أ ن ه م على العهد فاعلنوا ذلك إ ذ ا كانوا مازالوا على عهودهم أ ع ل ن و ا ذلك حتى الناس تثبت و إ ذ ا كان نقضوا العهد فلا تعلنوا ذلك و إ ن م ا أ ش ي ر و ا لي إ ش ا ر ة أ ف ه م منها أ ن ه م نقضوا العقد ذهب الرجلان سعد بن ع ب ا د ة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما إ ل ى بني ق ر ي ض ة طلبوا الكلام فقام لهم ساده بني ق ر ي ض ة بداوا يشتمونهم بداوا يسبونهم قالوا العهد الذي بيننا وبينكم قالوا لا عهد ولا عقد بيننا وبينكم أ ع ل ن و ا أ ن ه م نقضوا العقد ف ب د أ سعد بن عباده ة ي س ب م يشتمهم فامسكه سعد بن معاذ قال يا سعد إ ن الذي بيننا وبينهم أ ك ب ر من ا ل م ش ا ت م ة اللي بيننا وبينهم ما هو كلام انسان ل أكبر من اللسان ورجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءوا إ ل ي ه قال ما الخبر قالوا يا رسول الله عضل و ا ل ق ا ر ة تذكرون في الدرس الماضي تكلمنا عن القبيلتين اللتين نقضتا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغدرتا ب أ ص ح ا ب ه فقتلوهما رغم العهد عضل و ا ل ق ا ر ة فقالوا عضل و ا ل ق ا ر ة يعني غدر يا رسول الله طبعا هذا في منتهى ا ل خ ط و ر ة ا ل آ ن ا ل ج ب ه ة ا ل ج ن و ب ي ة شرقيا انفتحت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أ ك ب ر أ ب ش ر و ا بالنصر شوفت ر د ة الفعل اللي غير متوقعه على ا ل إ ط ل ا ق لكن تصديق بوعد الله عز وجل الله أ ك ب ر أ ب ش ر و ا بالنصر فالناس طبعا ا ل آ خ ر ي ن ما فهموا إيش ا ل ص ا ي ر وظنوا أ ن ه مازالوا على العهد لكن الخبر ما انكتم و ب د أ ينتشر الخبر أن ا ل بني ق ر ي ض ة نقض العقد و أ ن هذه ا ل ج ب ه ة ا ل آ ن ا ل ج ن و ب ي ة شرقيا ف ت ح ت والخطر صار داهم الهجوم من الشمال و ا ل آ ن في أ ي ل ح ظ ة ممكن ي أ ت ي الهجوم من الجنوب الشرقي وما في أ ي ح م ا ي ة من الجنوب الشرقي ف ب د أ المنافقون ينسلون ب د أ الانسحاب كل واحد خايف على أ ه ل ه كل واحد خايف على بيته ف ت ر ك و النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل وحده ت أ ث ر ت أ ع د ا د ك ب ي ر ة من المسلمين بالذي حدث ف ب د أ انسحاب المسلمين ا ل ص ح ا ب ة المؤمنين ب د أ و ا ينسحبون ت أ ث ر ا بموقف المنافقين فما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل ث ل ا ث ة آ ل ا ف رجل ما بقي إ ل ا ث ل ا ث م ا ئ ة انظر الخلل الذي حدث في الجيش بانتقاد بني ق ر ي ض ة من ث ل ا ث ة آ ل ا ف يحمون الخندق ما بقي ا ل آ ن إ ل ا ث ل ا ث م ا ئ ة رجل والباقيين كل واحد راح بيته يريد يحمي بيته هنا ب ن و ق ر ي ر ة أ و ل ما فكروا فيه قالوا خلونا اول شيء ن أ خ ذ النساء و ا ل أ ط ف ا ل ن أ خ ذ سبايا كانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ترك النساء و ا ل أ ط ف ا ل في حصن داخل ا ل م د ي ن ة فقالوا خلونا نشوف ترك معهم ح م ا ي ة ترك معهم حراس ولا ما في أ ح د إ ل ا نساء و أ ط ف ا ل إ ذ ا فقط نساء و أ ط ف ا ل نهجم عليهم وناخذهم طبعا الوضع كان في منتهى ا ل خ ط و ر ة فعلا الحصن ليس فيه إ ل ا نساء و أ ط ف ا ل م ا ك ا ن م ع ه م رجال لأنه كان محتاج ك للدفاع ا ر ج ا ل ل ل أ م ا م ع ش ر ة آ ل ا ف ف أ ر س ل اليهود عيونهم جواسيس لينظروا هل في الحصن رجال اقتربوا ت ا ل ع ي ن ه ؤ ل ء اقتربوا من الحصن شافوهم النساء يتحركون لكن ما, ما عندهم أ ح د يحميهم ثم هؤلاء العيون أ ر س ل و ا واحد يقرب حتى ي ت أ ك د فهنا ص ف ي ة بنت عبد المطلب ع م ة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تراقب ف ر أ ت أ ن هذا إ ذ ا اقترب ولم يدفعه احد ما رد أ ح د معناها عرف اليهود أ ن ه الحصن ليس فيه أ ح د فقال لابد من قتل هذا العين ل أ ن إ ذ ا ما قتل انكشف ا ل أ م ر فقامت إ ل ى حسان بن ثابت قالت يا حسان قم فاقتله فوالله إ لان رجع بالخضر ي أ ت و ن ه من كل مكان قال والله لا أ ح س ن القتال ما أ ع ر فاحتارت كيف ل ا ت ف ماذا تفعل ثم انها عزمت فلبست لبس الحرب لبست لبس الحرب وتمنطقت و أ خ ذ ت عمود و ا خ ت ب أ ت لهذا الرجل اليهودي فلما اقترب منها خرجت إ ل ي ه فضربته بعمود على ر أ س ه فسقط الرجل فقامت إ ل ي ه بالخنجر فقطعت ر أ س ه شوف ا م ر أ ة كيف تفعل ف أ خ ذ ت ر أ س ه وصعدت فوق الحصن وين ج م ا ع ة اللي جايين معاه ف أ خ ذ ت ا ل ر أ س وقذفته عليهم فقالوا الحصن مملوء بالرجال فعندها امتنعوا عن ه ج و م على الحصن ب ب ط و ل ة هذه ا ل م ر أ ة ا ل ص ح ا ب ي ة ا ل ج ل ي ل ة ص ف ي ة ع م ة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ا ل م ر أ ة لما يكون ا ل إ ي م ا ن يشتعل في قلبها و تكون ا ل ش ج ا ع ة ولذلك هي التي ربت ابنها الزبير بن العوام ابن ص ف ي ة هي التي ربته على ا ل ف ر و س ي ة وعلى ا ل ش ج ا ع ة هكذا كانت تلقيه في المكان المظلم ف إ ذ ا بكى ضربته فكان الناس يعتبون عليها قلت له طفل صغير ت ف ع ل به ذلك قالت إ ن م ا أ ر ب ي ه ليكون فارسا أربي عشان يكون فارس يكون عشان ففعلا خرج الزبير بهذه ا ل ط ر ي ق ة ليس كنساء ا ل ا ل ي و م ا ل و ح د ة منها تخاف من, من أ ص غ ر شيء وتربي أ و ل ا د ه ا على الخوف كلا هي ا ل م س أ مسألة ل ة ا ل ت ر ب ي ة فلما ا ل م ر أ ة يكون, يكون عندها هذه ا ل ش ج ا ع ة تربي أ و ل ا د ه ا على هذه ا ل ش ج ا ع ة فهكذا مكان ا موقفها وبموقفها هذا حمت, حمت حصن كامل بهذا التصرف رضي الله عنها اشتد الحصار ا ل آ ن ما في إ ل ا ث ل ا ث م ا ئ ة رجل يدافعون و ب د أ الضغط من كل مكان هجوم كان الكفار يحاولون أ ن يدفنوا الخندق أ و يعبروا الخندق و ا ل ص ح ا ب ة يدفعون من كل مكان و ا ل آ ن بني ط ر ي ض ة بعدين يستعدون للقتال للهجوم من الجنوب اذ جاءوكم من فوقكم ومن أ س ف ل منكم و إ ذ زاغت ا ل أ ب ص ا ر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ا ظ ن و ن ا فعلا موقف في منتهى ا ل خ ط و ر ة الذين حضروا هذا الموقف عرفوا معنى هذه الكلمات ي ص ف وزاغت ن ه ا يقول الابصار ما من تدري وين تهاجم إ ل ى أ ن يوم من ا ل أ ي ا م ج م ا ع ة من أ ب ط ا ل المشركين قالوا لابد لنا من أ ن نعبر الخندق وفعلا اختاروا أ ض ي ق مكان في الخندق وخمسه منهم عبروا الخندق كانت عندهم خيول أ ص ي ل ة فقفزوا وعبروا الخندق من هؤلاء الذين عمرو بن ود و ع ك ر م بن أ ب ي جهل وهبير بن أ ب ي وهب وضرار بن الخطاب و نوفل بن عبد الله بن م ع ا و ي ة خمسه كلهم من أ ب ط ا ل المشركين عبروا الخندق ا ل آ ن وقفوا أ م ا م المسلمين من يبارز من يقاتل ف أ و ل واحد خرج له للقتال هو عمرو بن ود عمرو بن ود يذكرون عنا أ ن ه كان بطل ا ل ج ا ه ل ي ة كان الناس يفزعون من اسمه ليس من ق ت ا ل من اسمه يخافون ويقولون عنا أ ن ه في ذلك اليوم كان عمره ثمانين س ن ة لكن في منتهى ا ل ق و ة حتى نعرف قوته لما وقف عمرو بن ود و... ونادى من يبارز فقالوا من أ ن ت كان م د ج ج ب ا ل ح د ي د فقال أ ن ا عمرو بن ود فلم يخرج أ ح د كل المسلمين خافوا حتى أ ب ط ا ل ه م خافوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج له فقال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انا يا رسول الله قال اجلس يا علي علي مازال صغير في ذاك الوقت عمرها اربعه وعشرين س ن ة فقط ما هو متعود على قتال امثال هذا خبير في الحرب فكان النبي صلى الله عليه وسلم ي ت أ م ل النواحي من خبراء الحرب ولا يخرجون له لكن كلهم خافوا من ع م ر بن ود فقال النبي صلى الله عليه وسلم ل ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة من يخرج له فلم يخرج احد فقال علي أ ن ا يا رسول الله قال اجلس يا علي فجلس علي بن عبد يقبل و ل ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة ينادي النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج له فقال علي أ ن ا يا رسول الله ولم, ولم يتبرع غيره فعندها التفت ن ب ي عليه صلى الله عليه وسلم ا إ ل ى علي قال يا علي اخاف أن يقتلك شوف ان ل يقتلك قال بل أنا أقتله أنا يا رسول الله بل رسول إ ن شاء الله فقال اخرج له فخرج علي بن أ ب ي طالب كرم الله وجهه ماشيا و ع م ر بن ود على خرس فهنا ما عرفه ع م ر بن ود قال من الرجل قال علي قال علي بن م ع ا و ي ة قال بل علي بن أ ب ي طالب قال أ ر ج ع يا ابن أ خ ي أ ر س ل من هو أ س ن منك ب ر س ل لي واحد يفهم في القتال وين عليه أنت طال شاب صغير جاي يتقاتل فقال له علي قال يا عمرو بن اود سمعت وبلغني أ ن ك ما دعيت إ ل ى أ ح د أ م ر ي ن إ ل ا اخترت واحد、منهم. ما تدعى إلى أمرين إلا تختار تدعى منهم أمرين إلى واحد منهما فقال نعم قال ف أ ن ا أ د ع و ك إ ل ى واحد من أ م ر ي ن قال قل قال أ م ا ا ل أ و ل ى ف أ د ع و ك إ ل ى ا ل إ س ل ا م و أ ن تشهد ان لا اله إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله شوف حتى في هذا الموطن د ع و ة إ ل ى الله فقال عمرو بن ود أ م ا هذه فلا ح ا ج ة لي بها هذه م ا ل د ة ا ل ث ا ن ي ة قال ا ل ث ا ن ي ة النزال قاتلني فتعجب عبد الغرور قال والله ما ظننت أ ن ي أ ع ي ش حتى أ ر ى من يدعوني إ ل ى النزال أ و ل م ر ة واحد يطلب أ ن يقاتلني و الناس كانت تفر من أ م ا م ه تسمع ا س م ه تفر ا ل آ ن هذا ي أ ت ي يقول تعال قاتلني فعندها من شدة تعجب ه وغضب نزل من فرسه فضرب الفرس فقتل الفرس ليش أ ن علي بن ابي طالب جايه ماشي ف ر أ ى ان ل عيب هو يقاتل على فرس وعلي ماشي ف أ ر ا د أ ن يكون له كفؤ شوف الفقر اللي عندهم فنزل و ب د أ القتال بين الرجلين والجيشين ا ل آ ن مصطفين ينظرون ماذا يحدث ب د أ القتال عظيم كلاهما ماشي على قدميه ثم ان عمرو بن وود رفع السيف ونزل بضربه ة في م ن ت ى القوة على ر أ س علي بن أ ب ي طالب ترم الله وجل فمن ش د ة ا ل ض ر ب ة تلقاها علي في د ر عند ع درع فوضع الدرع أ م ا م ا ل ض ر ب ة فمن ش د ة ا ل ض ر ب ة كسر الدرع ونزل على كتف علي بن ابي طالب فقطع الدرع اللي على صدره لكنه ما اصابه لكن تخيل ق و ة هذه ا ل ض ر ب ة يكسر بها الدرع فصار علي بن ابي طالب يقاتل وليس معه درع و ب د أ يناور علي بن ابي طالب ي ل ف عليه و ب د أ ا ل ح ر ك ة ش د ي د ة بينهم فزاد الغبار بدأ الغبار يتطاير حولهم حتى صاروا يتقاتلان في الغبار وانقطع النظر عنهم ا لجيشين ما ق ا م و ا يشوفونهم من ك ث ر ة الغبار الذي ثار واستمر القتال في هذا الغبار س ا ع ة والرجلان يتقاتلان يقول من شهد الموقف فوالله ما شهدت قتالا ً مثله في حياتي ما ع م ر ه ر أ ي ت ق ت ا ل بهذه ا ل ش ر ا س ة والناس منقطعه ا ل أ خ ب ا ر ما يدرون ماذا سيحدث ولا يستطيعون أ ن يروا من ك ث ر ة الغبار ثم إ ن ه م سمعوا ص ر خ ة من داخل الغبار الله اكبر فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم الله أ ك ب ر وخرج علي بن أ ب ي طالب من الغبار وقد قتل سيد مقاتلي الكفار عمرو بنود ا ل أ ر ب ع ه الباقين عندما ش ا ف و ا أ ن عبرو بنود قتل خافوا ف ب د أ و ا يجرون نحو الخندق يريدون أ ن يعبرون م ر ة ث ا ن ي ة عبر ث ل ا ث ة الزبير بن العوام رضي الله عنه استطاع يلحق نوفل بن عبد الله بن م ع ا و ي ة وكان شريفا من أ ش ر ا ف ه م فقبل أ ن يعبر ضربه من شدة الحماس شدة ض ر بالسيف ه ضربة ب فقطعه نصفين وسقط الرجل نصفين من ش د ة ا ل ض ر ب ة وصل إ ل ى الخيل هذا في البخاري يقول عبد الله بن الزبير وكان عمره في ذات الوقت خمس سنين يقول ر أ ي ت أ ب ي وهو يشطر نوفل بن م ع ا و ي ة نصفين قصه نصين ا ل أ ق و ل شفتها بعيني فقتل اثنين من أ ب ط ا ل الكفار بهذه ا ل ط ر ي ق ة وخاف الكفار بعدها أ ن أ ح د منهم ي ت ج ر أ يعبر الخندق بعد ذلك أ ر س ل الكفار إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أرسل ل ن ارسل أ لنا ج ث ة عمرو بن ود ونوفل بن م ع ا و ي ة ونعطيك ع ش ر ة آ ل ا ف درهم في الظهر هذه مكانه هذين الرجلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نكل أ ثمن الموتى و أ م ر ب إ ل ق ا ء الجثتين في الخندق و سمح للكفار أ ن ينزلوا ف ي أ خ ذ و ه م ا فكانت هذه ن ه ا ي ة الجثتين النبي صلى الله عليه و سلم لم ا ش ا ف أ ن ه ب د أ الضغط الشديد أ ر ا د أ ن يكسر هذا ا ل أ م ر يكسر ا ل أ ح ز ا ب فماذا فعل أ ر س ل يطلب م ق ا ب ل ة س ا د ة غطفان غطفان كانوا يشكلون اربعه الاف مقاتل في الجيش يعني حوالي نصف الجيش من غطفان فلو قدر يرجع هؤلاء يكون رجع حوالي نصف الجيش فوافق س ا د ة غطفان على اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم يفاوضهم على الرجوع قالوا طيب نرجع ما لنا إ ذ ا رجعنا قال أ ع ط ي ك م ربع ثمار ا ل م د ي ن ة قالوا لا تعطينا ثمار ا ل م د ي ن ة كلها ل م د ة س ن ة كل ثمار ا ل م د ي ن ة ل م د ة س ن ة لنا ونرجع أ ن ا شافوا مافي ف ا ئ د ة الخندق مازال محمي وهم أ ص ل ا ج ا ي ي ن عشان الغنائم ف إ ذ ا حصلوا الغنائم بدون تعب أ س ه ل وصل س والنبي صلى الله عليه وسلم ظل ي ف اعطيكم و ض ه م قال أ ثلث الثمار ل م د ة س ن ة بس ترجعون قالوا لا المهم ا س ت ت م ر ا ل م ف ا و ض ا ت بينهم حتى اتفق الطرفان على أ ن المسلمين يعطونهم نصف ثمار ا ل م د ي ن ة ل م د ة س ن ة مقابل أ ن ترجع ب ط ف ا ن وتترك ا ل أ ح ز ا ب واتفق النبي صلى الله عليه وسلم م على عينا ع بن حصن هذا الاتفاق ثم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الاتفاق مشروط ب م و ا ف ق ة ا ل أ ن ص ا ر ل أ ن هذه ثمار من مزارع ا ل أ ن ص ا ر و إ ذ ا ا لم أ ن ص ا ر ا و ا ف ق و ا ما, وافقوا ما في اتفاق فانتظروا ي ت ف ف ا ا ق حتى اخذ راي أ ي ل أ ن فانتظر ص ا ر الانصار ن ب ي صلى ل ل عليه وسلم ه استدعى سعد ب معاذ وسعد بن عبادة سادة ا بن ن ل أ وأخبرهم ويرجعوا أني رأيت حتى أكثر الأحزاب أني بالخبر ثمار المدينة مدة قال غطفان نصف سنة أعطي حتى ف قالوا يا رسول الله أ هل و ا و ح ي هل جاءك الوحي بهذا قال لا قالوا يا رسول الله أ ه و أ م ر لك فيه ح ا ج ة يعني أ ن ت راغب بهذا قال ل انما إ هو الحرب و ا ل م ك ي د ة أ ن ا أ ف ع ل هذا ليس راغبا مضطر أ ن ا كاره لهذا لكني ن مضطر قالوا يا رسول الله أ م ا إ ن كان وحيا فلا بد لنا من ط ا ع ة الوحي و أ م ا إ ن كان ل أ م ر لك فيه ح ا ج ة فوالله ننزل عند حاجتك ورغبتك يعني حبنا لك الامر الذي ترغب فيه نسلم به أ م ا إ ن كان الحرب و ا ل ر أ ي و ا ل م ك ي د ة فوالله يا رسول الله إ ن هؤلاء يعني غطفان جالسين غطفان يسمعون إ ن هؤلاء ما كانوا ي أ خ ذ و ا ت م ر ة من ا ل م د ي ن ة ت م ر ة و ا ح د ة ما ي أ خ ذ و ه ا إ ل ا قرا ض ي ا ف ة يعني احنا ن ض ي ف ه ا أ و يشترونها هذا في ا ل ج ا ه ل ي ة أ م ا وقد اعزنا الله ب ا ل إ س ل ا م نعطيهم ثمارنا دون حرب والله ليس لهم عندنا إ ل ا السيف فعندها النبي الله صلى عليه وسلم شاف ان الاتفاق ما في ف ا ئ د ة م ن ه س ا د ه ا ل أ ن ص ا ر رافضين فقال يا عينه و وما سمعت ما فعينه ي ف و تعجب قال هؤلاء محاصرين وهذا الضغط كل عليهم والتهديد من فوقهم ومن تحتهم وهذا ردهم فعلم ان القوم ما يستسلمون ب س ه و ل ة لكن انتهى الاتفاق ما في اتفاق ورجع و ي ن ا بحصن وظل على قتاله مع الكفار ضد المسلمين فكاد الاتفاق ان يحصل لولا هذا الذي حدث استمر الامر استمر الحصار والمسلمون يدافعون باستمرار والذي يتعب يذهب يرتاح ويدافع مكان غيره وكان بعضهم احيانا يذهب الى بيته يغير ملابسه ولا يستعد اكثر ويرجع سعد بن معاذ راته ج ع ل البيت ف ر أ أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة و إ ذ ا عليه دروع و خوذه متجهز بالحرب لكن عند الدرع ا ل ل ي عنده ما هو, ما هو جيد فكان مكشوفا ج ه ة الصدر كان في ف ت ح ة في ج ه ة ص د ر فقالت والله إ ن ي لا اخشى عليه من هذه ا ل ف ت ح ة مغطي كل جسمه لكن في مكان مكشوف الدرع, الدرع الهدف م ن ه أنه يغطي كل شيء لكن ما كان عنده درع جيد فكان مكشوف في هذا المكان فكانت خ ا ئ ف ة عليه من هذا المكان فالدرع رجع سعد بن معاذ سبحان الله ب د أ الضرب بالنبال فجاء سهم ف أ ص ا ب سعد بن معاذ في هذا المكان في المكان الذي م ك ا ا ن ل خافت منه ع ا ئ ش ة رضي الله عنه فجيء به إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجروح في هذا المكان فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه السهم فشخب الدم بدأ الدم يطلع حاولوا يوقفوه بكل ط ر ي ق ة ما وقف فعندها النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ذ حديده فوضعها في النار ثم كواه بها والكي اخر الدواء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتوقف الدم ثم بعد فتره رجع وانفجر الدم م ر ة ث ا ن ي ة ف ج ي به مره ثانيه الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ حديده فكواه بها مره ثانيه فوقف الدم ثم انه انفجر الدم مره ثانيه ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يؤخذ سعد بن معاذ ي ط ب ق في المسجد النبوي فحمل إ ل ى المسجد النبوي وضعت له خ ي م ة مثل الرواق هكذا في المسجد النبوي ووضعوه هناك وكان يعالج هناك وكانت التي تعالجها تطبب جرحه ا م ر أ ة من ا ل أ ن ص ا ر اسمها رفيده وذلك يسمونها أ و ل م م ر ض ة في ا ل إ س ل ا م رضي الله عنها وكانت هي التي تطبب سعد بن معاذ رضي الله عنه اشتد الحصار ب د أ الضغط أ ك ث ر و أ ك ث ر في يوم من ا ل أ ي ا م أثناء هذا الحصار عزم المشركون على عبور الخندق ب أ ي ط ر ي ق ة فقالوا نهجم من, من كل مكان وفي و يهجموا ا من مكان كل ك ت ي ب ة من الفرسان كل ما ر أ ي ت في مكان ضعف ت ب د أ تهجم تحاول أ ن تعبر فيتصدى لها المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم تولى أ م ر هذه ا ل ك ت ي ب ة بنفسه مع م ج م و ع ة من ا ل ص ح ا ب ة كل ما راوا في مكان في الخندق, كل في مكان الخندق يتحركون ذاهبين وجائبين في كل الخندق ينظرون أ ي ل ح ظ ة يعبرون وظل هذا الهجوم من ص ل ا ة الظهر إ ل ى ص ل ا ة المغرب وهم يحاولون أ ن يعبروا والمسلمين يصدونهم ما توقف الهجوم إ ل ا بعد ص ل ا ة المغرب بعد ما غربه الشمس ت م ر مع هذا الخوف الشديد من ص ل ا ة الضوء الى المغرب وهم يركضون يدافعون عن الخندق فلما ه د أ ت ه د أ الهجوم ما قدروا يعبرون ه د أ الهجوم بعد المغرب فقال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله شغلونا شوفوا من كثر الهجوم المستمر يقول شغلونا والله يا رسول الله ما صليت العصر إ ل ا ق ب ل المغرب كادت الشمس تغرب فقال أ م انشغال أ ا والله يا عمر فما صليت العصر حتى الآن صليت عمر حتى ف ا ن ش حتى فتره ة صلاة ما فيه. الصلاه ة خمس لا ي حتى خمس د ق ق ا ئ ر ا ح ة فتخيل حجم الهجوم الذي كان على المسلمين ثم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في ا ل ص ح ا ب ة الموجودين من منكم من لم يصل ي العصر حتى ا ل آ ن فوجد عدد كبير ما صلى العصر حتى ا ل آ ن من ش د ة الانشغال بهذه ا ل ك ت ي ب ة فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم العصر قبل أ ن يصلوا المغرب وهذه السنه التي تفوت ص ل ا ة يصليها قبل ا ل ص ل ا ة ا ل ت ا ل ي ة إ ل ا إ ذ ا كانت ا ل ج م ا ع ة ق ا ئ م ة فيصلي مع ا ل ج م ا ع ة ثم يقضي ما فاته فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم صلى بالناس المغرب واخذ النبي صلى, الله عليه وسلم يدعو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم استر عوراتنا اللهم آ م ن روعاتنا أ ي خوف أ ك ث ر من هذا بعدين بدأ يدعو اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم ا ل أ ح ز ا ب اللهم اهزمهم وزلزلهم و التفت إ ل ى المسلمين الذين يصلون وراءك و أ خ ذ يقول لهم والله ما على وجه ا ل أ ر ض ما على وجه الارض أ ر ض من يعبد ل ل ه غ ي ك م ما ا على ل وجه أ ر من يعبد الله غيركم فهذه ش ه ا د ة من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين هؤلاء هؤلاء ما في الدنيا كلها من يعبد الله م ب ر و على ا ل إ س ل ا م غير هؤلاء الذين في داخل ا ل م د ي ن ة مع هذا الدعاء جاءت ا ل ا س ت ج ا ب ة من الله سبحانه وتعالى نعيم ا بن مسعود يلقي الله في قلبه ا ل إ ي م ا ن في هذه اللحظات من يسلم في هذا الموقف يعني أ س ل ا م م ع ج ز ة ناس محاصرين مهددين في اولئك ممكن يقضى عليهم يفنون من يسلم في هذه اللحظات لكنه تدخل ا ل إ ل ه ي و ا س ت ج ا ب ة أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه ف أ س ل م نعيم بن مسعود في هذه اللحظات دخل ا ل إ ي م ا ن في قلبه وتسلل من جيش الكفار وجاء إ ل ى معسكر المسلمين التف ووصل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إ ن ي أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ك رسول الله وهذا ا ل أ م ر ما يعلم عنه أ ح د ما أ ح د يعلم اني مسلم إ ل ا أ ن ت ف أ م ر ن ي ماذا أ ف ع ل قال يا نعيم إ ن م ا أ ن ت رجل واحد يعني وجودك معنا في الجيش ما راح يزيدنا ثلاثمئه واحد ما, ما يغني شيء أ م ا ا ل ع ش ر ة آ ل ا ف ف إ ن استطعت أ ن تخذل عنا فافعل إ ذ ا قدرت تفرقهم تمزقهم تخذلهم افعل ذلك قال يا رسول الله فلا بد لي من أ ن أ ق و ل يعني عشان أن لابد أقدر أخذل لابد أن أكذب أ ق و ل يعني أ ك ذ ب ولا ما ي ص د ب و قال قل والكذب حرام لكن في مثل هذا الموطن يجوز فعندها نعيم رجع إ ل ى معسكر الكفار دبر خ ط ة ر ه ي ب ة جدا في ر أ س ه و ب د أ في تنفيذها نعيم بن مسعود كان من أ ش ر ا ف ه م وكان مقدم عندهم وكان, صاحباً وكان صاحب اليهود غ ا ا وكان ط ن صاحب ل ل أ ي ض ا بني ق ر ي ض ة وكان يزورهم من ايام ا ل ج ا ه ل ي ة وهو يزور ي ه و د بني ق ر ي ض ة ف أ و ل من ب د أ به ب د أ بيهود بني ق ر ي ض ة ترك معسكر الكفر التف حتى ا س ت أ ذ ن على بني ق ر ي ض ة ف أ ذ ن له فدخل عندهم قال ت ع ل م و ن من أ ن ا قالوا نعم قال و ت ع ل م و ن كرهي لمحمد قالوا نعم قال و ا ت ع ل م و ن صحبتي لكم قالوا نعم خير ايه ساير قال ان القوم استبطاوا الفتح الحصار هذا يا اخواني حصار الخندق استمر خمسه واربعين ي و م شهر ن ص هذا الحصار فطال الامر فقال لهم ان القوم استبطاوا الفتح و ك أ ن ه م يريدون ان يعودوا ي ر ج ع ويرجعوا ا كأنهم ر يترك الحصار يرجع ي د و وكل وقت فوالله ن ان مكانه لئن الى فما لكم ط ا ق ة ب م ح م د س ي ر كونكم ل م ح م د و ل ا ه س ت ط ي ع و ن علي ه قالوا فما ر أ ي عندك قال ا غ م ن و ا ل أ ن ف س ك م قالوا كيف قال ا ط ل و و و و و و و و و و و و و و و و و ي ش ي ك و ن و و معكم في ا ل ح و ن عشرة ي ك و ن و و معكم في ا ل ح و ن حتى ما ي ن س ح ب و ا و ي ت ر ك و ه م ما ي ت ر ك و ن أ ش و و و و و و و و و و ذ ه ا ل ط ر ي ق ة اضمنوا انفسكم قالوا نعم ا ل ر أ ي رجع فاجتمع طلب الاجتماع مع س ا د ة قريش ايش الخبر قال اجتمعوا واخبركم فاجتمع س ا د ة قريش ابو سفيان والذين معه اجتمعوا فجلس اليهم نعيم قال تعرفوني من انا قالوا نعم قال و ا تعرفون كرهي لمحمد قالوا ما نشك في ذلك صار لخمس اربعين ي و م معهم يقاتل لو كان من انصار محمد ما قاتل معهم ف ك ا ن مطمئنين له تماما قال تعالى, تعالى من صحبتي ل ل هل و د ق ا و ا قال نعم بلغني أ م ر من اليهود قالوا إ ي ش قالوا إ ن اليهود هؤلاء ب ندموا ي قريضة ق ن د ندموا على نقضهم العهد وخافوا أ ن تتركوهم لمحمد ف أ ر ا د و ا أ ن يجددوا العهد مع محمد خافوا فارسلوا إ ل ى محمد يقولون يا محمد هل يرضيك أ ن نقتل لك ع ش ر ة من س ا د ة قريش وترجع ل ع ه د ب ي ن ه و ب ي ل ك فوافق لهم محمد فسيطلبون منكم ع ش ر ة ليقتلونهم قالوا والله لئن صدقت لهذا أ م ر جلل امر عظيم إذا أ ن ت صادق قال على كل حال هذا الخبر ا ل ل ي عندي وروحه ت أ ك د و ا فتركهم على هذا الحال أ ب و سفيان متشكك فعندها ذهب بنفسه. بنفسه الى و ن نتأكد من بنفسه ا الخبر ل فذهب إ بني ق ر ي ض ة وكان هذا في يوم السبت ل ي ل ة السبت يوم ا ل ج م ع ة بالليل ذهب إ ل ي ه م فطلب الاجتماع ب س ا د ة بني ق ر ي ض ة فاجتمعوا معه فجلس إ ل ي ه م قال قد عزمنا غدا على الهجوم سنهجم غدا ونريدكم أ ن تهجموا أ ن ت م من الجنوب ونحن من الشمال فنقضي على محمد م ض ر ب ة اجر واحد فقالوا ا ل ل ي ل ة ليله سبت و أ ن ت تعلم أ م ر ن ا في السبت وتعلم ما فعل الله بالذين نقضوا السبت فمسخهم الله رددا وخنازير نحن لا نقاتل في السبت فشعر ك أ ن في تردد لكن هذه ح ق ي ق ة عندهم قال إ ذ ن بعد غد قالوا يا ابا سفيان إ ذ ن بعد غد يوم ا ل أ ح د نهجم لكن نخشى ان إذا فشل الهجوم و ت ت ر ك لمحمد نخشى أننا ي ب د أ الهجوم ويفشل وتتركنا لمحمد وتفروا عنا ف إ ذ ا ا ن ف ر ض بنا الرجل ما لنا به ط ا ق ة فاترك عندنا ع ش ر ا سابتكم خير لهم عندنا معنا. يوم ه ج م ا ع ن ا يوم ا ل أ ح د ق ا ل بنفسه خبر نعيم نعيم صداقكم ص ح ي طيب وشاور أصحابي ح قال أشاور وأخبركم فن انتقض التنسيق أ م المشركين ر بين وبين اليهود ا ل ا ل ل ي كان جاري لو كان لو حدث هذا الاتفاق وفعلا ب د أ الهجوم من الشمال و ا ل ج ن و ب كانت م ص ي ب ة على المسلمين لكن سبحان الله بتحرك نعيم فشل هذا الهجوم وانتقض الأمر. انتقض التنسيق أ م ر ا ن ق ا ل ت عندئذ النبي الله ما الخوف يزداد المسلمين صلى عليه وسلم لكن أن بدأ في أكثر ل أ ن فعلا ممكن ي ب د أ الهجوم من مكانين ويزيد ا ل أ م ر وزاد ا ل أ م ر ش د ة أ ن ه ب د أ البرد الشديد برد شديد ما مر على المسلمين مثله وزاد ا ل أ م ر ان جاءت الريح ريح ق و ي ة جدا والريح تزيد البرد فازداد ا ل أ م ر وفعلا زلزل المؤمنون زلزالا عظيما وكانت ل ي ل ة والماء ل ي ل ة ش د ي د ة الظلمه يصفها, يصفها حذيفه بن ا ل ي م ا ر رضي الله عنه يقول ل ي ل ة ش د ي د ة ا ل ظ ل م ة ش د ي د ة الريح ش د ي د ة البرد ش د ي د ة الخوف ما مرت علينا مثلها يقول فبينما نحن عند الخندق والجوع أصابنا والفقر أ ص ا ب ن ا يقول نحن على هذا الحال ولا ندري ماذا سيحدث بينما نحن على هذا الحال النبي صلى الله عليه وسلم ك أ ن ه شعر أ ن ه ممكن يحدث شيء الآن بعدما تزلزل ا ل أ م ر ما بين اليهود وبين المشركين فيريد يعرف ا ل أ خ ب ا ر فقال نادى في الناس وكانوا ض ر ا م شديدا ما, ما حضر الثاني فنادى في الذين حوله قال من, ير من يرى لي خبر القوم وله الجنه ة شوف ط بس ي ر و ح ي ت س ل ل م ن الخندق ي ك ت ش ف ما هي أ خ ب ا ر الكفار ويرجع وله ا ل ج ن ة يقول ح د ي ث ا بن اليمان هذا في الصحيح يقول فما قام أ ح د ع ش ا ن الواحد بس يتخيل ش د ة الخوف الذي كانوا فيه ما قام أحد من سلم هو اللي يغمى لهم ما اللي الجنة قام أحد من شدة الخوف فكرر النبي صلى الله عليه وسلم القول أحد أحد شدة من يوسع هو وسلم عليه صلى فكرر من يرى لي خبر القوم وله ا ل ج ن ة فما قام أ ح د ثم قال م ر ة ث ا ل ث ة من ينظر لي خبر القوم وله ا ل ج ن ة فما قام أ ح د ثلاث مرات يدعوهم ل ى ا ل ج ن ة ولم يقم أ ح د يقول حذيفه ثم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مشى ت ح ر ك ف أ ص ا ب ت رجله فخذي يقول فانكمشت خ ا ي ف يقول لي قوم فقال من والله مصيبه ة ا ل ح ي فقلت ح د ي ف ة قال قم يا ح د ي ف ة يقول با خلقي يقول فقمت فوالله من شده فقري ما كان عندي فوض أ ل ب س ه إ ل ا ق ط ي ف ة ل ا م ر أ ت ي فستان زوجتي لابصر يقول ما عندي شيء ما يصل إ ل ا إ ل ى تحت ركبتي والبرد شديد يقول من ش د ة البرد ما نقدر ا أ و ض ف فقال يا ح ذ ي ف ة انظر لي خبر القوم ولا تحدث أ م ر ا حتى ترجع م ا تعمل ش ي ء ث ا ن ي بس شوف لي الخبر وارجع قلت لا حول ولا قوه إ ل ا بالله ف ق ل فمشيت يقول فنزل أ و ل ما مشيت ا س ب ح الله كأني في حمام الحمام مكان دافئ جالس حمام ولا يقول يقول كأني كأني ن في في حسيت ف ببرد ح ذ ي ف ة في الخندق وتسلق من الطرف ا ل آ خ ر وذهب إ ل ى الشمال الغربي إ ل ى معسكر الكفار يقول والريح ش د ي د ة يقول ف إ ذ ا الريح التي أ ص ا ب ت ن ا ليست بشيء بالنسبة للريح اللي أصابتهم التي للريح يقول الناس كلها م ش غ و ل ة تثبت الخيم يقول ف ر أ ي ت الخيم تطير من ش د ة الريح خيانه تطير وكانت عندهم قدور ض خ م ة يطبخون بها فاذا القدور تنقلب من ش د ة الريح ريح يطمئننا مثلها في حياتنا ففعلت الريح بهم ا ل أ ف ا ع ي ل د ا خ و بالريح يقول بينما أ ن ا كذلك إ ذ كان عندهم نار في وسط المعسكر نار ع ظ ي م ة و إ ذ ا رجل يدفئ عند نفسه النار رجل ضخم يدفئ نفسه عند النار ويعطي ظهر النار من ش د ة البرد يقول فنظرت ف إ ذ ا هو أ ب و سفيان وهو ينادي س ا د ة القوم إ ل ي إ ل ي إ ل ي إ ل ي يقول ف أ خ ذ ت السهم و أ خ ذ ت ا ل ن ب ل يقول م ك ش و ر رئيس الكفار امامي ما بينه بين أ ح د يقول ف أ خ ذ ت السهم فوضعته في ا ل ن ب ل فشدته وظهر لي قال ولو ل ل ه ضربت لقتلته يقول تون ي ا ض ر ب ه فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث أ م ر ا حتى ترجع فشوف الطاعة يستطيع أ ن يقتل رئيس الكفار لكن التزاما ب أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل يقول رجعت السهم لما تذكرت أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم فلما نادى القوم تجمعوا فجلسوا فجلست معهم فقال أ ب و سفيان ي خ ط ف فيهم وكان كانوا في ض ر ا م فقال أ خ ذ ي خ ط ف فيهم قال إ ن لهذا ا ل أ م ر ما بعده فلينظر أ ح د ك م جليسك ة ل اللي جنبه بينه لكن سبحان الله الله ألهمه الدهاء والفطنة اللحظة الفطنة المناقف يقول فالتفت على, على اليمين من الرجل واحد يشوف فتوردت كانت سبحان بينهم في تتبين في من جنبه هذه فقال فلان, على اللي شنالي من الرجل فقال فلان فلم على اللي شنالي ن فلان الرجل؟ فقال فلم يسالني أ أحد ل <تصفيق> <تصفيق> كل ن ي و ح د ي س أ لي ج ق و ل أ احد سألني فبدأ أبو سفيان فيهم أنه رأيتم ما أ سألني ف ب د أ أ ب و سفيان ي خ ط ر فيهم أ ن ه ر أ ي ت م ما صنعت من الريح ر أ ي ت م هذا الباب ة ما كمل وقال ل ل الرحيل الرحيل الناس أ ص غ ر خلاص ملت خ م س ة واربعين يوم واقفين م ا ه م عملوا شيء و ا ل آ ن ا ل أ خ ب ا ر من بني قريبه ان ما في شيء ما لن يساعدوه م فقدوا خ ل ا ص ف ا ل أ م ل يقول ف ب د أ و ا ي ر ح ل و ن رجع حذيفه يقول رجعت أ ن ا في حمام دافي يقول ب ل ا ك أ ن في برد ورجع عبر ا ل غ ن د ق م ر ة أ خ ر ى وصل س أ ل على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان يصلي فدخلت ي خيمة يصلي يقول ف ا ل خ ي م ة ي ق و ل أول ما بدات اتنافض من البرد وانا ل صلى ي اتنافض ل ل عليه وسلم يخلص ولم والنبي صلى ه عشان عليه وسلم الله قاعد وأنا خبره أ من البرد و ت س ت ك اسناني من ش د ة البرد فالنبي صلى الله عليه وسلم أ ح س بي وهو في ا ل ص ل ا ة شعر بحارتي هذه و أ ن ا بردان يقول ففتح ثوبه كان لابس ثوب صلى الله عليه وسلم ففتح ثوبه فغطاني به وهو في ا ل ص ل ا ة شفرا و فتاه ورحمته فصلي ا ل ل عليه ه و س ل م و أ ن ا في ثوبه فبعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من ص ل ا ة التفت عليه ما الخبر ف أ خ ب ر ت بالخبر و أ ن ا ل ق ل ا ص ا ل أ ح ز ا ب انتهى أ م ر ه م وسيذهبون فعندها يعني ذكرني بخير و د ع ا ل ي بخير وقالي نم ل ا ن نم فنعم ح ذ ي ف ة فقال قوم يا نومان و م و إ ل ا ا ل أ م ر قد انكشف و ا ل أ ح ز ا ب راحت ورجع ا ل أ م ن والاطمئنان إ ل ى ا ل م د ي ن ة وانتهت المعركه ة ما ا في شيء ورد ل ل الكافرين بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال ما في قتال سبحان الله قيل ولو ا ق ل ب ا ل أ م ر كله